يَقْتَحَمَ الْعَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ الْعَقَبَه فَكَرَقَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُم